بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات الكتاب الحكيم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 ل فيها وعد الله حطوا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تبيد بكم وبث فيها من كل دبّ وأن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 إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفرا إلىنا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم ذات الصدور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 وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلَ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ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 برف منهم مقتصدة وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا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 فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس